تشاهدون الآن برنامج النبلاء مع الشيخ أبي إسحاق الحويني يا سيرة الخلفاء والنبلاء عودي جددي في القلب أنوار السجود ذكي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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فلازلنا مع أبي عبد الله سفيانة ابن سعيد ابن مسروق الثوري رحمه الله تعالى والكلام عن سفيانة يطول لكنني سأجعل يعني هذه الحلقة هي آخر الحلقات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 والذين قالوا تجنبوا على رأسهم سفيان ابن سعيد الثوري وعبد الله ابن المبارك وطائفة أخرى من أهل العلم وطبعا ضابط المسألة هنا هو طاقة الذي يقترب يعني شفان الثوري لماذا كان أهرب برغم أن أمير المؤمنين آنذاك رمى له الخاتم وقال له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 ابن أبي ذئب لبعده عن الأمراء كان قوالا بالحق لدرجة أن الإمام أحمد بن حنبل لما سئل عن مالك وابن أبي ذئب قال ابن أبي ذئب أقوال بالحق من مالك أقوال بالحق من مالك يعني أنه يجهر بكلمة الحق ليه مش مكسور, مش مكسور بسبب الإحسان وسبب العطيات والكلام ده الإنسان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 وردي ذكرينا بالمسان